العلم خير من حت حبان بها الذي علمنا البيان العلم نور ساطع لا ينطفئ قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين وسؤر الاذمي وما يؤكل لحمه طاهر وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهاء منجس وسؤر الهره والدجاجه المخلات وسباء الطير وما يسكن في البيوت مثل الحيه والفأرة مكروه وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما فان لم يجد غيره ما توضأ بهما وتيمم وبأيهما بدأ جاز باب التيمم ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين مصر نحو الميل أو أكثر او كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه أو خاف الجنب إن اغتسل بالماء ان يقتله البرد أو يمرضه فانه يتيمم بالصعيد والتيمم ضربتان يمسح باحدى باحدهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين والتيمم من الجنابه والحدث سواء ويجوز التيمم عند ابي حنيفه ومحمد بكل ما كان من جنس الارض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ وقال ابو يوسف رحمه الله لا يجوز الا بالتراب والرمل خاصه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 وايضا ما يتعلق بصفة الغسل وسنن كذلك ايضا قد تذرق المؤلف رحمه الله تعالى لما يتعلق بالأغسال المستحبه فذكر أنه يستحب الاغتسال لصلاه الجمعه ولصلاه العيدين وكذلك ايضا للوقوف بعرفة وللاحرام وايضا في المجلس السابق تطرقنا للماء القليل والكثير وما هو ضابط القليل والكثير تقدم الكلام على هذه المسائل وايضا تكلم المؤلف رحمه الله عن حكم الماء المستعمل في رفع الحدث هل تنسلب طهوريته أو لا تنسلب طهوريته تقدم ذلك و اخر ما تكلمنا وما تكلم عليه المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتطهير البئر وسياتي بكلام المؤلف رحمه الله المؤلف رحمه الله سيعقد بابا مستقلا للانجاس في آخر كتاب الطهاره سيعقد بابا مستقلا للانجاس وكيف تطهر داخره وفي هذا الدرس ان شاء الله سنتعرض للاعيان الطاهره الاعيان النجسه الاعيان النجسه بين فسيتبين لنا ثم بعد ذلك نشرح ان شاء الله في احكام التيمم قال مؤلف رحمه الله تعالى السؤر الادمي وما يؤكل لحمه طاهر السؤر هو بقيه الطعام والشراب سقرو بقيه الطعام والشراب فإذا شرب الادمي من شراب أو أكل من طعام فإن بقيه طعامه وشرابه طاهر لما في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس قال لك ايضا وما يؤكل لحم ايضا الحيوان الذي يؤكل لحمه يقول لك المؤلف رحمه الله بان سؤره طاهر فسؤر الشات والبقره ونحو ذلك هذه الفضلة هذا طاهر لأن, لان هذا الحيوان هذا الحيوان الذي يؤكل لحمه هذا طاهر فسؤره وريقه يكون طاهرا قال وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس سؤر الكلب اما الكلب فسؤره نجس يعني سؤره نجس وهذا ما عليه جمهور أهل العلم ويدل لذلك حديث أبي هريره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل ان يغسله سبع مرات فقوله طهور هذا يدل على أن هذا الان الذي ولغ فيه الكلب أنه يتنجس بلعاب الكلب يتنجس بلعاب الكلب وهذا خاص بالان فان إذا اذا ولغ فيه يتنجس ولهذا قال لك سوء الكلب يعني بقيه شراب الكلب أو بقيه طعامه هذا قل لك المؤلف بقيه شرابه قال لك هذا نجس والخنزير لأن الخنزير نجس الخنزير نجس ذاته نجسه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاهمن يطعمه الا يكون ميتة أو لحم خنزير فانه رذ الا يكون ميتة أو دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رذ نجس فسقر الخنزير بقيه شرابه هذا يقول لك المؤلف رحمه الله بانه نجس قال وسباع البهائم أيضا سباع البهائم ك المقصود بسباع البهائم البهائم الضاريه التي تفترس ما كان له ناب من السباع يفترس مثل الأسد والنمر والذئب إلى اخره هل هذه الأشياء نجسه أو انها طاهرة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن سباع البهاء نجسه فعنده الاسد نجس والذئب نجس والنمر إلى اخره هذه التي تفترس وهذا هو المشهور من مذهب الامام ابي حنيفه وايضا مذهب أحمد ويدل لذلك حديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنه حديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم ف الهره ليست نجسة لأنها تطوف لانه يشق التحرز عنها بالتطواف دل ذلك بالمفهوم دل بالمفهوم على أن سباع البهائم نجسه فكون النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الهره هذا يدل على أن سباع البهائم نجسه وايضا ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فيفهم من ذلك أنه إذا كان اقل من قلتين فانه يتنجس لكن هذا الحديث فيه اضطراب يعني في سنده وفيه مثله وها قد ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى في مناقشة الاستدلال بهذا الحديث ما يقرب من ستة عشر وجها في كتابه تهذيب في كتابه تهذيب السنن على كل حال عندنا حديث ابي قتاده واضح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر إنها ليست منجس إنها من الطوافين عليكم والراي الثاني راي مالك والشافعي مالك والشافعي ان سباع البهائم طاهره يقولون بان سباع البهائم طاهره ويدل لذلك انه ان ابي رضي الله تعالى عنه سئل آآ آآ نعم ان ابي هريره سئل عن الحوض يرده الابل والكلاب والسباع ويشرب منه الحمار فقال هو طاهر ابو هريره سئل عن الحوض يريده أو ترده الابل والسباع والكلاب ويشرب منه الحمار فقال طاهر والاقرب والله اعلم في هذه المساله وما ذهب اليه ابو حنيفه وكذلك ايضا الامام احمد ان سباع البهائم نجسه ومثل ذلك ايضا سباع الطير نعم سباع الطير نعم ايضا نجسه وهي الطيره التي تصيد بمخلبها مثل الصقر والنسر ونحو ذلك هذه التي تصيد بمخلبها هذه ايضا نجسة ومعنى نجاسه هذه السباع يعني سباع البهائم معنى نجاستها يعني أن بولها نجس وروثها نجس وحليبها نجس ومنيها نجس وعرقها نجس وسؤرها نجس وكذلك ايضا بقيه لحمها وعصبها وعظمها نجس يستثنى من ذلك ما لا تحله الحياة كما سياتينا ان شاء الله ما لا تحله الحياة مثل الشعر والقرون والاذلاف إلى اخره هذه هي التي تكون طاهره كما سياتينا ان شاء الله قال رحمه الله وما نعم قال وسؤر الحره والدجاجه المخلات وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحيه والفاره مكروه يقول لك المؤلف سؤر الحر الحره مكروه يعني بقيه طعام الحره فاذا شربت من ال شرب او من طعام يقول لك المؤلف رحمه الله بأن بقيه هذا الطعام يقول لك بانه مكروه بانه مكروه وال الثاني يعني الثاني وذهب له لما احمد رحمه الله انه لا يكره لما تقدم من حديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنه فان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحر لما اسقى لها ابو قتاده الاناء لكي تشرب قال ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الحر إنها ليست بنجس إنها من الطوافين وإنما تكره على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى لأنها تفترس نعم لانها تفترس فهي ملحقه بسباع البهائم لكن يقول لك المؤلف طاهر وليس مكروها لأن الحديث ورد في هذا حديث بقاتاده هذا يدل على الطهارة لكن تكره لأنها تفتلس كسائل السبع فالاصل انها تلحق بالسباع قال والدجاده قال والدجاجه المخلاه الدجاجة المخلاه دجاجا المخلاه هي التي تأكل العذرة دجاج التي تأكل العذره فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن سوءها مكروه لانه يحتمل أن يصيبه شيء من هذه النجاسه قال وسباع الطير ايضا سباع الطير يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها مكروه فهو يرى انها طاهرة وعند الامام احمد رحمه الله كما تقدم انها نجسه وعند مالك والشافعي انها طاهره فالارى في هذه المساله ثلاث احمد يرى انها نجسة والامام ابو حنيفه يرى انها طاهرة لكن تكره نعم سوءها طاهر لكن يكره وعند مالك والشافعي انها طاهرة وان سوءها طاهر والذي يظهر والله اعلم وما ذهب اليه لما محمد رحمه الله ان هذه السباع سباع الطير تلحق بسباع البهائم قال وما يسكن في البيوت مثل الحيه والفاره مكروه يعني الحيه سؤر الهيه الحية وسقر الفاره يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه مكروه فهو طاهر لما تقدم من حديثها بقتاتها فاذا كان الهر سؤره طاهر فال فالفاره من باب اولى كذلك ايضا الحيه من باب اولى ولكن يكره بما تقدم يعني يكره لما تقدم ان هذه الاشياء أه أه تلحق بسباع البهائم ف يصار إلى الكراهه لكن لا يصار إلى النجاسة لورود الحديث في ذلك حديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال والسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما يعني بقيه طعام الحمار وطعام البغل يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى مشكوك فيهما يعني الشك هنا هل هو الشك في الطهارة أو الشك في الطهورية هذا موضع خلاف في المذهب مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى فلهم في ذلك رايان هل الشك هنا في الطهارة أو الشك في الطهورية فان قلنا الشك في الطهارة يعني هل هو طاهر نشك في سؤره هل هو طاهر او ليس طاهرا فانه لا يجوز شرطه وكذلك أيضا لو أصاب الثوب شيء منه لا يصل بالثوب إذا قلنا بأن الشك هنا في الطهارة لكن إذا قلنا بأن الشك في الطهوريه كما مشى عليه صاحب الهداية المرغيناني صاحب الهداية ذكر أن الشك في الطهوريه وليس في الطهاره وعلى هذا إذا كان الشك هل هو طاهر أو طهور الى قله فانه إذا أصاب الثوب هذا لا يمنع الصلاه كذلك أيضا لا يمنع شربه قال فان لم يجد غيرهما توضأ بهما وتيمم وايه وايهما قدم جاز يعني يقول لك المؤلف رحمه الله ما دام انه مشكوك فيه اذا لم يجد إلا هذا الماء الذي شرب منه الحمار أو شرب منه البغل ما دام انه مشكوك فيه فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا لم اجد غيرهما يتوضا بهما ويتيمم على سبيل الاحتياط وايهما قدم جواز لكن الصواب في ذلك ما ذهب اليه صاحب الهداية وان الشك هنا في الطهوريه وليس في الطهاره وعلى هذا على هذا يجوز ان يتوضا بها بالماء الذي شرب منه الحمار أو شرب منه البغل واذا أصاب الثوب شيء من هذا الماء فانه لا يمنع الصلاه فيه <تصفيق> هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه اهل وذكر أن شيئا منها طاهر وان شيئا منها نجس فقال لك سؤر الادمي هذا طاهر وما سؤ وسؤر ما يؤكل هذا طاهر وسؤر الكلب قال لك نجس وسؤر الخنزير نجس وسؤر البهائم قال لك نجس وسؤر الهرة والدجاجه المخلات وسباع الطير قال لك بانها مكروه الى اخره الخلاصه في مثل هذه المباحث أن عندنا قاعدة فيما يتعلق بالاعيان يعني في الاعيان النجسه والاعيان الطاهره القاعدة هي أن الأصل في الاعيان الطهاره وعلى هذا اذا شككت في عين من الاعيان هل هي طاهره او نجسه فالاصل في ذلك الطهارة فنقول الأصل في الاعيان الطهاره ويدل لذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال سبحانه وتعالى والأرض جعلها للانام فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأشياء على سبيل الامتنان والمقتضى هذا أن تكون هذه الأشياء طاهرة وان تكون مباحه بقينا في الأشياء النجسه هي الاشياء النجسه هي التي نحتاج أن نعددها لأنها على خلاف الأصل فالاصل في الاعيان انها طاهرة نبقى في الأشياء التي نجسه هي التي على خلاف الأصل فنحتاج ان نعددها وهذه الاشياء النجسه نذكرها على شكل ضوابط نعمل نذكرها على شكل ضوابط الضابط الاول كل ميته نجسه هذا الضابط الاول كل ميته نجسه و هي كل ما مات حتف انفه او ذكي ذكاتا غير شرعيه كل ميته نجسه والميته هي كل ما مات تحت فؤ انفه أو ذكي ذكاه غير شرعيه و, و لذلك نعم يدل لذلك الاجماع الاجماع قائم على هذا وايضا قول الله عز وجل حرمت عليكم الميته وايضا كما تقدم قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رتس يستثنى من ذلك ثلاث ميتا نستثني ثلاث ميتات الميتة الاولى ميته الادمي فعند جمهور العلماء ان ميته الادمي طاهره خلافا لابن حنيفه ويدل لذلك حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس في الصحيحين حتى لو كان كافرا فان ميته طاهره ويدل على طهاره الكافر قال الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ما حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فالله سبحانه وتعالى اباح نساء أهل الكتاب ولا شك أن الزوج سيخالط زوجته لو كانت نجسة ما ابيح له أن يخالطها فيستثنى الميتة الاولى ميتة الادمي سواء كان مسلما او كافرا الميتة الثانية ميتة البحر ميتة البحر طاهرة ويدل لذلك قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره فصيد البحر ما أخذ حيه وطعامه ما أخذ ميتا والي حديث سريه ابي عبيدة رضي الله تعالى عنه الميتة الثالثه قد تقدمت لنا في كلام المؤلف رحمه الله وهي ما لا نفس له سائله فما لا نفس له سائله هذا ميتته طاهرة مثل البق والجراد والبعوض ونحو ذلك من هذه الأشياء التي اذا قتلت لا يخرج منها دم يسيل هذه طاهرة ويجل لذلك حديثه بغريره في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذباب إذا وقع في الشراب قال يغمسه فان في أحد جناحيه داء وفي الاخر شفاء فكون النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغمس هذا يدل على أنه يدل على انه طاهر هذا الضابط الأول الضابط الثاني ما خرج من حيوان فهو نجس او نقول كل ما خرج من الحيوان فهو نجس ويشمل ما خرج من الحيوان فهو نجس ما خرج من الحيوان فهو نجس ويشمل الدم يشمل الدم الخارج من السبيل كذلك ايضا الدم الخارج من بدن الحيوان غير الادمي يشمل الدم الخارج من السبيل والدم الذي يخرج من بدن الحيوان غير الادمي كما لو انجرحت شاته او بقره او ذئ وخرج منه دم فان هذا الدم نجس فان هذا الدم نجس او ذكيت شات فان هذا الدم نجس وسياتينا ان شاء الله ضابط فيما يتعلق بالدماء المهم الضابط الثاني ما خرج من الحيوان نقول بانه نجس ويشمل الدم الخارج من السبيل وكذلك ايضا الدم الخارج من بدن الحيوان غير الادمي وكذلك أيضا يشمل وكذلك ايضا يشمل بول الادمي وروثه ومديه ووديه و كذلك ايضا بول وروث ومني ولبن الحيوان الذي لا يؤكل نعم اعيد الضابط نعم نقول للضابط ما خرج من الحيوان فهو نجس ويشمل الدم الخارج من السبيل كذلك أيضا الدم الذي يخرج من بدن الحيوان غير الادمي كذلك أيضا يشمل بول الادمي وروثه وماديه ووديه فهذه الأشياء نجسة وكذلك ايضا يشمل بول ما لا يؤكل لحمه ولا لبنه وماليه فهي ايضا نجسه ويستثنى من هذا بول ما يؤكل لحمه وراوثه وملي ولبنه ودمه وريقه فهذا ايضا طاهر وكذلك ايضا مستثنى ما لا تحله الحياه نعم مستثنى ما لا تحله الحياه مثل الشعر والصوف والوبر والريش والقرون والاذلاء فهذه طاهره نعم عيد هذا الضابط الضابط نقول ما خرج من الحيوان فهو نجس ويشمل الدم الخارج من السبيل كذلك ايضا الدم الذي يخرج من بقيه البدن خير بدن الادمي ويدخل في ذلك بول الادمي وروثه ومذهه ووديه وكذلك ايضا يدخل فيه ضل ما لا يكله وروثه ومنيهه ولبنه وايضا عرقه سوره كما تقدم عرقه وسوره اما ما يؤكل لحمه فان بوله وروثه ومنيه ولبنه طاهر كذلك ايضا مما يستثنى من هذا ما من هذا ما لا تحله الحياة فهو طاهر مثل الشعر الصوف والوبر والريش والقرون والاضلاف هذه نقول بانها طاهره الضابط الثالث كل حيوان لا يؤكل لحمه فهو نجس كل حيوان لا يؤكل لحمه فهو نجس ومعنى نجاسه هذا الحيوان الذي لا يؤكل لحمه معنى نجاسته يعني ان عرقه نجس وبوله نجس وراوته نجس و ريقه نجس وسؤره نجس فنقول كل حيوان لا يؤكل لحمه فهو نجس يستثنى من ذلك نعم استثنى من ذلك الحيوان الذي يشق التحرز عنه مثل الفاره الحره الحمار البغل هذه الحيوانات التي شق التحرز عنها هذه طاهرة هذه نقول بانها طاهرة وش معنى طهاره الحمار وش معنى طهاره الفاره وش معنى طهاره الحره معنى طهاره هذه الاشياء ان ريقها طاهر عرقها طاهر شعرها طاهر سورها طاهر دمها طاهر لكن ما يتعلق ببولها بروثها بحليبها بمنيها بدمها هذا نجس وما يشق التحرز عنه نقول بانه طاهر ومعنى طهاره هذه الاشياء يعني ان ريقها طاهر عرقها طاهر شعرها طاهر دمها طاهر سوارها طاهر اما ما يتعلق ببولها وروثها ولبنها ومنيها ودمها فهذه الاشياء نقول بانها نجسه الا الضابط الاخير الضابط الاخير الدم الدم والدم هذا تحته اقسام او تحته اقسام القسم الأول الدم الخارج من السبيل من الفرج هذا نجس بداله حي اسمع رضي الله تعالى عنه القسم الثاني الدم الذي يخرج من بقيه البدن من بقيه البدن فان كان للادمي فهو طاهر وان كان لحيوان غير آدمي مثلا الشاة البقره فهو نجس القسم الثالث الدم الذي يخرج من حيوان البحر فهذا طاهر القسم الرابع الدم او ما يخرج مما لا نفس له سائله مثل لو قتلت ذبابا او عاء او عقربا فراشه وخرج منها شيء يسيل فهذا طاهر القسم الخامس الدم المسفوح عند ذبحه الحيوان فهذا نجس الى أن يموت الحيوان فالخارج قبل موت الحيوان نجس اذا مات الحيوان فان هذا الدم يكون طاهرا حتى ما يكون على محل التذكية هذا طاهر القسم السادس القسم السادس الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد تذكيه الحيوان فهذا طاهر هذا طاهر القسم السابع من قلبه عن هذه الدماء من قيح وصديد ونحو ذلك فهذا ياخذ حكم هذه الدماء من قلب عن هذه الدماء ياخذ حكم هذه الدماء فمثلا تمام الدم الخارج من بقيه بدن الانسان قلنا بانه طاهر إذا قلب هذا الدم إلى صديد فان هذا الصديد طاهر الدم الذي يخرج من بقيه بدن الحيوان كالشات ونحو ذلك قلنا هذا نجس فإذا انقلب الى صديد ونحو ذلك فانه يكون نجسا نعم <كش> نعم هذه بالنسبه لما يتعلق بضوابط الاشياء النجسه وما ذلك فانه طاهر قال رحمه الله تعالى باب التيمم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الطهاره المائية شرع في بيان ما يقوم مقام هذه الطهاره المائية وهي طهاره الصعيد والتيمم من خصائص هذه الامه كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا والتيمم في اللغة القصد وأما في الاصطلاح فهو قصد الصعيد قصد الصعيد الطيب ومسح الوجه والكفين منه قصد الصعيد الطيب ومسح الوجه والكفين منه والتيمم الاصره في القرآن والسنه والاجماع اما القران فقول الله عز وجل فتحيا من مصعدا طيبا واما السنه فحديث جابر حديث عمار وغير ذلك من الحديث والاجماع قائم على ذلك وهو من محاسن هذه الشريعه من رحمه الله عز وجل بهذه الأمة قال رحمه الله ومن لم يجد الماء وهو مسافر هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان وقت شرعيه التيمم فقال لك يشرع التيمم في احوال الحاله الاولى إذا لم يجد الماء وهو مسافر اذا كان مسافرا ولم يجد الماء فانه يتيمم يعني يتيمم ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها الطويل في البخاري فاذا النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجد الماء تيمن فنزلت ايه التيمم فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحاله الأولى الحاله الثانية أو خارج المصر خارج البلد وبينه وبين المصري نحو الميل أو أكثر هذه الحاله الثانيه تيمن اذا كان خارج البلد وبينه وبين البلد مقدار ميل أو أكثر من ميل فانه يقول لك المؤلف يتيمم على كلام المؤلف إذا كان بينه وبين المصر البلد أقل من ميل فانه لا يتيمم بل يجب عليه ان يقصد الماء في البلد لانه حينئذ يكون واجدا للماء فالتيمم انما يشرع اذا كان عادما للماء كما قال الله عز وجل ولم تجد ماءا فتيمم صيدا طيبا قال او كان يجد الماء الا انه مريض يعني في الحالتين الاوليت الاوليين هو لا يجد الماء حقيقة وفي الحاله الثالثه والرابعه الذي ذكر المؤلف رحمه الله هو لا يجد الماء حكما يعني هو يجد الماء لكنه في حكم غير الواجد لانه يضره استعمال الماء فقال لك او يجد الماء الا أنه مريض فخاف أن استعمل الماء اشتد مرضه هذه حالة الثالثه يعني يخشى ان يستعمل الماء يزيد المرض يزيد المرض او يتاخر البر او يحصل له اثر شيء في بدنه او خاف الجنب هذه الحاله الرابعه خاف الجنب ان يغتسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه إذا اغتسل خاف كما في قصه عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه وانه تيمم صلى باصحابه وهو جنب كذلك ايضا القاعده فاتقوا الله ما استطعتم ما جعل عليكم في الدين من حرج لو كان جنبا وان اغتسل بالماء الماء بارد ولا يجد ما يسخن به هذا الماء إذا اغتسل به أن يقتله البرد أو أن يمرضه ينحقه المرض فيقول لك اغتسل بقول الله عز وجل فتي نعم ل... نعم لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهذه اربع حالات ذكرها المؤلف رحمه الله يشرع في التيم الحالة الأولى إذا كان مسافرا الحالة الثانية إذا كان خارج المصر بينه وبين المصر ميل فأكثر أو أكثر من ميل الحالة الثالثه إذا كان مريضا ويخشى انه يشتد المرض الحالة الرابع إذا كان جنبا ويخشى ان يغتسل أن يقتله البرد أو أن يمرضه الماء وعلى هذا ناخذ من كلام المؤلف رحمه الله ضابط يعني متى يشرع التيمم نقول يشرع التيمم اذا كان لا يجد الماء حقيقة أو يلحقه باستعمال الماء مشقه نعم كان لا يجد الماء حقيقة أو يلحقه باستعمال الماء مشقه وحرج وتعب فنقول بانه يتيمم وما ذكر المؤلف رحمه الله قال بينه وبين الميل بين المصر ميل الأحسن في هذا انه الميل على كلام المؤلف رحمه الله تعالى بينه وبين المصر ميل هذا الاحسن انه يقيد بالعرف يعني إذا كان الماء بعيدا عنه عرفا وهذا يختلف اختلاف البلاد واختلاف الزمان فاذا كان الماء بعيدا عنه عرفا يتيمم اذا كان قريبا فانه يجب عليه ان يقصد الماء لانه حينئذ يكون واجدا له والله عز وجل قال ولم تجدوا ماءا فاذا كان قريبا عرفا يجب عليه ان يقصده اما اذا كان بعيدا عرفا فانه لا يجب عليه ان يقصده وله أن يتيمم كما لو كان مسافر وبعيد يعني يحتاج 3 كيلو 4 كيلو الى اخره فحين اذا له أن يتيمم المهم انه هذا القرب والبعد هذا راجع له لانه لم يرد حق لو حد في الشرق فما القاعده ان ما جاء مطلق على لسان الشارع يرجع إلى العرف في حده وضبطه فهذا يختلف اختلاف البلاد واختلاف الزمان الى اخره قال رحمه الله فانه يتيمم بالسعيد الطاهر هذا سياتي قال والتيمم ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالخرى يديه الى المرفقين يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى التيمم ام يقول لك المؤلف التيمم ضربتان يضرب ضربه الضربه الاولى ويمسح وجهه ثم يضرب الضربه الثانية ويمسح يديه الى المرفقين ولذلك قول الله عز وجل امسحوا بوجوهكم وايديكم وايضا ورد عن ابن عمر باسناد صحيح أنه كان يتيمم بضربتين ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح أنه كان يتيمم بضربتين الراي الثاني الراي الثاني وهذا اللي ذهب اليه المؤلف ومذهب الشافعي ولان البدل له حكم المبدل البدل له حكم المبدل التيمم بدلا عن الماء والماء يكون القسل إلى المرفقين فكذلك ايضا التيمم يكون المسح إلى المرفقين وهذا اللي ذهب المؤلف رحمه الله هو مذهب الشافعي وعند أحمد أن النتاءم يكون بضربه واحده فقط اما الثانيه مباحه ورود يعني ابن عمر وهذا هو الذي ورد في صفه التيمم في حديث عمار رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك أن تضرب بيديك الصعيد ثم تمسح وجهك وكفيك هذا هو الذي ورد في حديث عم عمار تضرب الصعيد وتمسح الوجه وتمسح الكفيه هذا الذي ورد لكن المؤلف رحمه الله ما على هذا لوروده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما ذكرت ان مذهب احمد ان التيمم ضربه واحده والثانيه مباحه او اراد انه يتيمم بضربتين ضربه للوجه ضربه لليد كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المالكيه ايضا يقولون الثانية سنه قال رحمه الله والتيمم من الجنابة والحدث سواء يعني يقول لك المؤلف بان التيمم يكون عن الجنابة والحدث سواء ما يدل لذلك يعني يتيمم عن الحدث الاصغر ويتيمم ايضا عن الحاجه ويدل لذلك ان الله عز وجل ذكر الطهارتين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى ثم قال وان كنتم جنبا فتطهروا نعم, آه نعم. آه فمن كان منكم آه نعم آه قال الله عز وجل آه آه أو جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء اتيمموا صعايده طيبا لما ذكر الطهارتين ذكر الله عز وجل التيمم وايضا حديث عمران بن الحسين في البخاري في قصة الرجل الذي اصابته الجنابه واعتزل ولا يجد الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك فقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد هذا يدل لما ذكره المؤلف رحمه الله ان التيمم يكون عن الحدث الاصغر وكذلك أيضا عن الحدث الأكبر قال ويجوز التيمم عند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ والزرنيخ والزرنيخ, والزرنيخ, والزرنيخ, والزرنيخ, والزرنيخ, والزرنيخ وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز الا بالتراب والرمل كاسا هذه مساله مهمه وهيا ما هو الذي يتيمم عليه ما هو الذي يتيمم عليه الامام ابو حنيفه رحمه الله كذلك ايضا ابو يوسف يقول يتيمم على كل ما كان من جنس الأرض كل ما كان من جنس الأرض يشروع التيمم عليه ويدخل في ذلك الحجر والصخر والجص والرمل والتراب وال والزرنيخ وكذلك ايضا النوره الى اخره هذه كلها يصح التيمم عليها ان الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا صعيداً. وعلى هذا وايضا حديث ابي الجهيمه الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار وهو من الطين هي ماء الجدار وعلى هذا يصح التيمم على البلاط لانه من جنس الارض والرخام لانه من جنس الارض والجبل والحجر هذه الأشياء كلها من جنس الارض اما كان من جنس الارض يصح التيمم عليه وعلى هذا اذا كان الجدار من الطين يصح التيمم عليه واذا كان من الاسمنت يصح التيمم عليه واذا كان من الرخام او البلاط ونحو ذلك ما كان من جنس الارض يصح أن يتيمم عليه وهذا هو الذي ذهب اليه الامام ابو حنيفه رحمه الله وتلميذه ابو يوسف خلافا لمحمد بن الحسن رحمه الله فقال لك لا يتيمم الا بالتراب أو الرمل وعند امام احمد رحمه الله لا يتيمم إلا بالتراب فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل التربه لنا طهورا قال تربتها جعلت تربتها لنا طهورا وهذا على التيه بالتراب فقط كما ذهب اليه ابو يوسف نعم ابو حنيفه محمد كل ما كان من جسد الارض ابو يوسف فقط تراب والرمل ايضا هذا قول احمد والشافعي شافعي واحمد لا يتيمم الا على التراب بقول الله عز وجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل التربه لنا طهورا اذا لم نجد الماء كما في صحيح مسلم وما ذهب اليه الامام ابو حنيفه رحمه الله والصواب وهو ايضا قول امام مالك وانه يتيمم على كل ما كان من جنس الأرض وعلى هذا نقول ما يتيمم عليه ينقسم إلى قسمين ما يتيمم عليه ينقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول يكون من جنس الارض فهذا ضاحل. مثل الصخر مثل الرمل مثل التراب مثل البلاط مثل الرخام هذا ظاهر القسم الثاني يكون من جنس الارض مثل الطاوله هذه من جنس الارض نعم هذه ليست من جنس الارض فاذا كانت آآ آآ كانت الذي يراد التيمم عليه ليس من جنس الارض كالطاوله او الفرش او المخده او نحو ذلك هنا نشترط ان يكون عليه غبار لكي يكون التيمم على الغبار الذي من جنس الأرض فاصبح ما يتيمم عليه ينقسم الى هذين القسمين فان كان من جنس الارض كالصخر ونحو ذلك لا يشترض ان يكون هناك غبار لكن اذا لم يكن من جنس الارض مثل الفرش مثل الطاوله هذه والباب الى اخره فهنا نشترط ان يكون عليه غبار لكي يكون التيمم على الغبار الذي هو من جنس الارض قال مؤلف رحمه الله النيه فرض في التيمم مستحبة في الوضوء نعم قال لك المؤلف رحمه الله فرض في التيمم واجبه في التيمم في عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وعلى هذا لو أنه مسح يديه بالصعيد او مسح وجهه ثم يديه بالصعيد ولم يقصد التيمم لم يقصد رفع الحدث فانه لا يرتفع حدثه لا بد من التيمم وقول المؤلف رحمه الله مستحبه في الوضوء تقدم الكلام على ذلك قال وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء لان البدل له حكم المبدل فالتيمم يبطل بأمرين الامر الاول كما ذكر المؤلف كل ناقض للوضوء ناقض للتيمم كل ناقض للوضوء او كل موجب للغسل مو ناقض للتيمم لماذا ليه عندنا قاعده وهي ان البدل له حكم المبدل فالتيمم بدل عن الماء فياخذ حكمه ما ينقض طهاره الماء ينقض طهاره التيمم الثاني قال لك وينقضه ايضا رؤيه الماء اذا قدر على استعماله هذا الثاني يعني القدره على الماء القدره على الماء وهذا صحيح فالذي ينقض التيمم شيئان الشيء الاول ما ينقض الطهاره المائيه ينقض الطهارة الشيء الثاني القدره على الماء فاذا قدر على الماء ها فان طهاره التيمم تبطل وبهذا نعرف كما سياتينا ان شاء الله في كلام المؤلف ان التيمم يرفع الحدث لكنه رفع ماذا هل هو رفع مطلق او رفع مؤقت مؤقت الماء يرفع الحدث رفعا مطلقا الى وجود الناقض اما التيمم فانه يرفع الحدث رفعا مؤقتا الى وجود الماء فإذا قدر على الماء فانه يبطل تيممه ولهذا قال لك المؤلف رؤية الماء إذا قدر على استعماله يعني إذا را الماء ويقدر على استعماله فإنه يبطل تيممه كذلك ايضا لو كان مريضا لا يستطيع أن يستعمل الماء أو ينحقه مشقه او ضرر باستعمال الماء ثم بعد ذلك برئ فنقول بأن تيممه يبطل قال ولا يجوز التيمم الا بصعيد طاهر كما قال الله عز وجل فتيمم صعيدا طيبا والطيب هو الطاهر فلا يصح التيمم على حجر نجس نجس او على تراب نجس قال ويستحب لمن لا يجد الماء في الوقت في اول الوقت وهو يرجو ان يجده في اخر الوقت ان يؤخر الصلاه الى اخر الوقت فان وجد الماء توضى به وصلى والا تيمم وصلى يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب إذا كان يرجو وجود الماء يعني يظن انه سيجد الماء الان دخل الوقت نعم الان دخل الساعه 7 دخل الوقت لمد يد الماء وهو يرجو يظن ان الماء سياتي ان شاء الله بعد نصف ساعه او في اخر الوقت اخر وقت العشاء وقت العشاء كما سياتي الى نصف الليل يعني قبل نصف الليل سيجيء الماء يقول لك هالمؤلف يستحب له ان يؤخر الى ان ياتي الماء ويتوضا به ودليل هذا وروده عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال يتلوم يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت ورد عن علي الله تعالى عنه وعلى هذا نقول إذا كان لا يجد الماء فله ثلاث حالات إذا كان لا يجد الماء له ثلاث حالات الحاله الاولى ان يظن انه سيجد الماء في اخر الوقت فماذا فما نقول إذا كان يظن انه سيجد الماء في اخر الوقت يستحب له ماذا ان يؤخر ولو توضى في اول وقت لا باس لانه يسطق عليه انه لا يجد الماء فله ان يتوضا اذن له في ذلك وما ترتب على الماذون غير مضمون لكن هذا التاخير بشرط لا يترتب على ذلك ترك واجب وهو الجماعه الحاله الثانية حالة الثانية ان ان ان يظن انه لن يجد الماء في آخر الوقت فماذا يفعل نقول يتيمم ويصلي لكي يدرك فضيله اول الوقت الحاله الثالثه أن يشك هل يجد الماء في اخر الوقت أو لا يجده فماذا نقول يتيمم اقول بانه يتيمم لكي يدرك فضيله اول الوقت قال رحمه الله فان وجد الماء توضأ به وصلى والا تيمم وصلى قال ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحتث وهذه مساله ايضا مهمه في التيمم وهي هل التيمم مبيح او رافع التيمم هل هو مبيح او رافع المؤلف رحمه الله يرى ان التيمم مبيح رافع انه يرفع الحدث لكنه يرفع الحدث رفعا ماذا مؤقتا يرفع الحدث رفعا مؤقتا الى القدره على استعمال ما كما تقدم الراي الثاني وهو راي اكثره للعلم الراي الثاني راي مالك وشافعي واحمد أن التيمم ليس رافعا وانما هو مبيح يا وهذا هذا الخلاف بين الحنفيه والجمهور يترتب عليه مسائل يترتب عليه مسائل ولذا قال لك المؤلف رحمه الله من هذه المسائل قال لك ها يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل تيممت صل ما شئت إلا أن تقدر على استعمال ما تصلي الظهر المغرب العشاء السنن الرواتب الى قله فهو رافع يرى انه رافع كلمه الى القدره على استعمال الماء لكن على راي الجمهور ليس كذلك ولهذا يقولون يعني مثلا الحنابليه الصون انه اذا تيمم للعباده يستبيح هذه العباده فقط وما دونها ولا يستبيح عليها ايضا من المسائل المترتبه على هذا الخلاف من المسائل هل يشترط دخول الوقت اذا قلنا بانه مبيح يقولون لا يتيمم الا بعد دخول الوقت لكن اذا قلنا بانه رافع ها لو توضات قبل دخول الماء يصح الوضوء او لا يصح ها يصح فكذلك ايضا إذا تيممت ايضا من المسائل من المسائل اذا حرج الوقت هل يبطل التيمم او لا يبطل اذا قلنا بانه مبيح يقولون بانه ماذا ها يبطل واذا قلنا بانه رافع نقول بانه لا يبطل والصواب في هذه المساله ما ذهب اليه المؤلف ومذهب الامام ابي رحمه الله وان التيمم رافع لكنه كما تقدم في كلام المؤلف أنه يرفع رفعا ماذا مؤقتا الى وجود الماء وهذا ما ذهب اليه الامام البحريه قلنا هو الصواب لان الله عز وجل سماه طهورا وايضا النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا وجعلت للارض مسجدا وطهورا في حادثه البيضر الصعيد الطيب وضوء المسلم وضوء المسلم الى ان يجد الماء فاذا وجد الماء فليتقلها وليمسه بشره فهذا هو الصواب في هذه المساله وانه ان التيمم ليس مباحا كما يقول الجمهور وانما هو رافع لكن الفرق بين طهاره التراب وطهاره الماء ان طهاره الماء ترفع رفعا مطلقا واما طهره التيمم فانها ترفع رفعا مؤقتا قال رحمه الله ويجوز التيمم للصحيح في المصر اذا حضرت ها ننتهي ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازه والولي غيره فخافه ان اشتغل بالطهاره أن تفوته الصلاة فانه يتيمم ويصلي وكذلك من حضر العيد فخاف ان استغل بالطهاره أن تفوته صلاة العيد فانه يتيمم ويصلي هذه مساله مهمة وهي التيمم لإدراك العباده ومساله أخرى أيضا سيشير اليها المؤلف رحمه الله وهي التيمم لادراك وقت العباده اذا خشي أن تفوته العباده اذا خشي ان تفوته العباده مثلا الآن حضرت الجنازه كما ذكر المؤلف لو ذهب الان هو الآن محتث لو ذهب الان الى بيت الوضو لكي يتوضا صلى الناس على الجنازه وذهبت الجنازه فهل يتيمم على الجدار يذهب الى الجدار يذهب الى الجدار الذي من جنس الصعيد يتيمم عليه البلاط الرخام الى اخره ويسلم على الناس او لا قال لك المؤلف رحمه الله أن تفوته الصلاه فانه يتيمم ويصلي وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله ايضا من مفادات المذهب هذا بالامام في حنيفه خلاف للجمهور وهو اختيار ابن تيميه وانه يصح ان يتيمم لادراك العباده ويدل لذلك حديثه بالجهيم الانصاري فان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فاتى الى الجدار تيمم ثم رد السلام اتى على الجدار وتيمم هنا تيمم لفعل العباده على طهارته نعم تيمم لفعل العباده على طهارته فدل ذلك لما ذكره المؤلف رحمه الله ومثله أيضا صلاة العيد ربما انه يسبقه الحدث وهو يصلي لو خرج الى بيت الوضوء كي يتوضا الى اخره ربما فاتته الصلاه فانه يتيمم في مكانه ويصلي يدرك ومثله ايضا صلاه الجمعه اعظم اعظم ربما له الناس يسالون ولو ذهب لكي يدرك لكي يتوضا دا علم لكي يتوضا فان الجمعه تفوته فإنه يتوضا فانه يتيمم فهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو صواب هو بهذا ناخذ من هذا أنه يصح التيمم لادراك العباده من صحه تيمم لادراك العباده كما مثل المؤلف الجمعة خشيه أن الجمعة تفوت خشيه ان العيد يفوت لأن الامام ان الامام رحمه الله كما سيتينا يرى أن صلاة العيد واجبه وجوبا عينيا أو خشية أن الجنازه تفوت إلى اخره نعم بقينا فوات الوقت ان شاء الله ناجله غدا بيضاً. العلم خير من حت حبان بها الذي علمنا البيان نور ساطع لا ينطفئ